شبكة مزامير آل داود تقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِنَّ هَذَا صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ سألتها اذا انا من الله من فترت منكم لما فستكم فوهبني ربي حكما واجعلني من المرسلين وَتِلْكَ نِعْمَتُ رَبِّكَ ۚ تَتَنَزَّلُ عَلَيْكَ وَعِنْدَ التَّرْسِ يُسْلِيمُ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ أُولَٰئِ رَبُّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجِنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَفْتَرُونَ قُل لَّئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرَ من المسجونين قال أولو جئتك بشيء